قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 فأتبع سببا خير. أحسن الله إليك مازلنا مع كلام ربنا والآيات العظيمة التي جاءت لتبين لنا مسألة من الأهمية بالمكان ومسألة مقاصد الشريعة والنظر فيها إلى المصالح والمفاسد تعلمون أبي أن الخاضر عليه السلام اشترط على موسى للمصاحبة ألا يسأله عن شيء حتى يبين له هذا الشيء أو يبدي له أمر أو يبتدئه بالكلام على المخالفة الظاهرة عنده في هذا الأمر أنه يراها من المنكرات التي لابد من إنكارها وعدم التوقف عنها أو القبول لها فقال, فقال الخاضر لموسى عليه السلام فلا تسأني عن شيء حتى يحدث سلك منه ذكرها فلما انطلق وما صور موسى عليه السلام راجعه ثم في الثالثة وموسى نفسه الذي قال قال لقد بلغت من لدني عزرا فلما انطلق وسأله في الجدار الذي يريد أن يقذف أقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فقال الخضر هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني هو يقال له الآن ويقال أن موسى عليه السلام أخذ بيده لما قال له هذا فراق بيني وبينك أخذ موسى بيده لما أخذ موسى بيده قال له لا تفارقني حتى تبين لي ما فعلت قال لا تفارقني حتى تبين لي ما فعلت وهذا واضح جدا على حرص طالب العلم أن لا يضيع عليه العلم بحال من الأحوال على حرص طالب العلم أن لا يضيع عليه العلم بحال من الأحوال لذلك يا ابن معين لما دخل على بعض الرواة وكان ضابطا لكتابه فروا له حديثا من صدري أو هو الذي قال له قال ائتني بالحديث الآن يعني صدرا ثم ادخل اتي بالكتاب قال ادخل بالكتاب قال لا ائتني به الآن فلما أتاه به وذهب للكتاب يتأكد فقال موت إذن يعني حتى لو موت الآن ما فاتني العلم الذي أبحث عنه ما فاتني العلم الذي أبحث عنه فهذا الحرص لذلك قال بأن موسى عليه السلام أخذ بيده وقال, وقال أنبئني على ما فعلت سابقا فقال له الخضر وهذا نعم المعلم الخضر ونعم الطالب موسى عليه السلام فقال الخضر سأنبئك بتأويل ما لن تستطيع عليه صبرا لأنه ليس من شريعتك أن ترأيت ما يخالف الشرع وحق لك أن تنكره لكن اشترط عليك أولا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو كان صابرا لو صبر لا لرأينا عجبه نعم فقال له أما سفينة فكانت لمسكين يعملون في البحر المسكين هو من من حصل الكفاية من حصل من حصل ما لا ما لا يصل إلى الكفاية من حصل شيئا لكنه لا يصل إلى الكفاية هذا غير الفقير المؤذم الذي لا يملك شيئا هم كانوا قوما ضعفاء في في مكاسبهم وما كان عندهم حتى الكفاية لذلك قال إن مسافينا لمساكين يشاركون فيها وكانوا يشاركون في في فيما يأتي من ربح العل. قال وكان قال فكانت لمساكين يعملون في البحر فكانت لمساكينا يعملون في البحر فأردت أن أعيبها قال قاصدا أردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب قال فأردت أن أعيبها. عيبها وكان وراءهم كانه قال الو هنا تفسيره الان يعني كانه قال لا تتعجب اردت ان اعيبها وكان عيبي لها من اجل من اجل عله مهمه ما هي العلة؟ وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه وكان وراءهم فسر عبد الباسط رضي الله عنه وافق على ذلك القتاده ابو عبيده بن قتيبه وقرا ابي بن كعب وابن مسعود وكان امامهم ملك تعاد فبي وبي اقرا هذه الامه والثاني خلفهم على الاصل على الظاهر الثاني خلفهم هذا على, على الظاهر قال وكان وراءهم وكان امامهم هذا الرجل وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وإذا قلنا خفأهم إذا راجع عليهم وأيضا تربص بهم على السلام عليك وتربص بهم حتى يأخذ السفينة غصبا كان ملكا غاصبا كان ملكا غاصبا <تصفيق> ظالما ظلمهم بغصب بغصب ما ينبكون قال وكان وراءهم كأنه قر والعل الحاملة لي على أن أعيب السفينة مع أنهم أخذوني, بغير أخذوني انا وأنت بغير نوم لكن كانت العلة أن أنني أحافظ لهم على, على السفينه قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة غصبا إذا خرقها أو لم يخرقها ستكون ملك لهذا الملك والصحيح أن نقول لما خرقها خلقها من اجل الا ياخذها فدل ذلك على تقدير يستقيم معه الكلام وكان وراءهم وكان امامهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينه صالحه غصبا لكن لما وجدها معيبه تركها وكان الخاطر يعلم بذلك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذه لتعلم لأن الله جل في علاه قد يجعل الشين والعيب على أحد لعلة أو لحكمة جسيمة ولعلة الرفيعة لا يعلمها إلا من خلقها ودبرها سبحانه جل في علاه له في ذلك الحكم العظيمة الكبيرة وإن كان فيها بعض ما يكون مما يشوبه لكن المصلحة الأكبر تغطي وهنا قبل أن أأتي إلى تفسير الكثير من هذه المساء التي مر عليها موسى عليه السلام أقول أن هذا مفهوم على أمر ونطاق واسع يبين لنا هذه الشريعة الغراء ومرونة هذه الشريعة الغراء وأنها تحتى تحوي كل شيء وأنها صالحة لكل زمان ومكان وهي الكلام على مقاصد الشريعة تحقيق مقاصد الشريعة في الإسلام ومقاصد الشريعة المقصد الأهداف العامة التي شريعة بها أو الوسول الكلية أو القواعد الكلية التي أتت بها هذه الشريعة الغراء لتحقيقها في حياة في حياتي الناس أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية اولا المقصد المقصود به أو المقاصد المقصود بها تحقيق مصالح الخلق بدفع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكسرها وقد تكون مقاصد عامة للجانب الحياتية للمكلف أو المقاصد الخاصة لهم سواء كانت المقاصد في الاقتصاد أو في السياسة أو في الجانب الأسري فاذا عندنا القاعدة العامة الكليه تحقيق الكليات المقاصد التي تنتظم فيها مصالح الناس وتكثر وأيضا تدرأ المفاسد التي يمكن أن تحيب الناس وتقلل ومصالح الناس من الأهمية مرتبة ترتيبا سعوديا أو ترتيبا تنازليا الأعظم الضروريات هو ما لا يستغني الناس عن وجودها بأي حال من أحواله ويأتي على الكليات الخمس والكليات الخمس حفظ الدين الدين والعقل والبدن والمال والعرض هذه المجمل الذي يأتي نخوذ بأن هذه من الضروريات حفظ الكليات الخمس من الضروريات التي جاء الشرع بتحصيلها والحاجيات أيضا هي التي طبعا هذه لا استغنى عن الناس لكن الحيات هي أيضا تأتي لتحقيق مصالح عامة وإلى أهمية في الجوانب الحياتية للناس كأن لكنها يعني لا تتوقف عليها الحياة وإن خلق يضيق على الإنسان بها أصونا لقوري الكماليات التي يمكن أن يستغنى عنها المرء بأسهل ما يكون. وكما قلنا بأن الكليات الخمس التي جاءت مصالح ب بتحصيلها وتكثيرها والمحافظ عليها الدين هو أهم شيء دينك دينك لحمك ذمك الدين هو أهم شيء والنفس النفس بعد ذلك ولذلك الله تعالى قد رخص للإنسان رخصا في الواجبات من أجل الحفاظ على النفس قال الله تعالى ولا تقتل أنفسك من الله كان بكم رحيمها وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وجعلك ما قلنا الرخص من أجل الحفاظ على, على النفس قال قال, قال قال فأردت أن أعيبها من أجل مصلحة أكبر الدين النفس والعقل أيضا حفظ العقل لذلك حرم الخمر وحرم غيرا ذلك مما يتلعب به العقل وأيضا حفظ النسل إذا قالت أن يكحه تكسره فإن يمبين بكم الأمم يوم القيم وحفظ المال ومن, ومن هذه الضروريات الخمس أو كيلات الخمس من حفظ المال وهذا الذي فعله الخضر رضي الله عنه أرضاه جعل عيبا في السفينة لحفظ المال كبيرة وهذه تدخل في مسألة إذا تعارضت المفاسد إذا تعارضت مفسدتان فأيوهما يقدم يدرا الاكبر تدرأ الكبرى, تدرا الكبرى بالصغرى كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر هدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم ابراهيم طالت قصارت بهم النفقه فلم يجعلوا على قوائم ابراهيم لكن لم يفعل هناك مسدتان الآن الان مسد ان يبقى على كذا وهي ليست ليست على نفس قوائم ابراهيم عليه السلام أو أنه يعني إذا هدمها إذا سيكون فتنة لكثير من أهل مكة الذين يعظمون البيت فإذا إذا إذا إذا إذا جاءت مفسدتان فلابد من مراعاة أن ترتكب الدنيا لدفع الكبرى عندنا مفسدتان هنا المفسد الكبرى أن الملك لا يترك سفينة إلا وصلها وأخذها عندنا مفسادة صغرى تحمينا من المفسادة الكبرى هو أن يدعل في السفينة عيبا فيزهد فيها الملك فلا يأخذها فانظر كيف هذا التشريع العظيم فيما فيه مبالغة الحكم والمواعد والتدبر وإحلال الأمر ووضع الشيء في موضعه قال أما السفينة فكانت لمساكين العملين أشوفوا قال لمساكين يعني لا نزيدهم مسكنا، هوا من الباب الأولى تركوهم ومساعدتهم قال وأما السفينة فجاءت لما سكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فجعل العيبة فيها من أجل أن يضرأ النفسادة الكبرى وأغذي الملك لهذه السفينة قال فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فرجح من ناحية المصالح والمفاسد بيانا ولذلك شريعتنا ضم كل هذه الشراح ومن ديننا الأصل المقصود مقاصد الشريعة قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الغلام قرأ عباس وأما الغلام فكان كافرا هذه قراءة تفسيرية هذه تقرأ تفسيرية قال أما الغلام فكان فكان كافرا وروى أن أبا بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش الأرهاق أبويه تغيانا وكفران طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما أرحاو الله للخضر قال الربيع ابن أنس كان الغلام على الطريق لا يمر به أحد إلا قتله أو غصبه فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه وقال المسايد كان الغلام للصن فإذا جاء من يطلبه حلف ابواه أنه لم يفعل الحص الغرب المقصود بأنه كان صغيرا وطبع كافرا ان كبر وإذا كان كذلك اتبعه أبواه وهذه من لطف الله على العباد ومن رحمة الله بالابوين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا وهذا شهاده من الله بإيمانهما فخشينا ان يرهقهما وهذا تأكيد فخشينا هنا على التأكيد وذلك اما اختلفوا من الذي قال فخشينا فقال قال بعض العلماء الله عز وجل والمعنى علمنا لا خشينا وهذا تأوي والحق أننا نقول فخشينا هذا المعنى تمكين تمكين المسألة على التحقيق أنه لو كان لو عاشا كبيرا لو عاش كبيرا إنه سيخرجهم من الإسلام إلى الكفر لو عاش كبيرا يخرج من الإسلام إلى إلى الكفر فخشينا أي يرهقهما طغيانا وقيل الخاضل هو الذي قال ذلك أنه خشي من ذلك على ما أبحان الله إليه وفي الحالة ثانية فيه على أنه لو كان, لو كان كبر لكفر ولكفرهما فصار الثلاثة في النار لكن لما قتل هو في الجنة وأبواه في الجنة أيضا شاهدوا المصلحة عظيمة جدا والمفسادة أخرى لما تكون بالنسبة لهذه المصلحة قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا كانه لما أوحي إليه بذلك جاء لم يجزم به إلهاما ثم أوحي إليه بذلك فكان جزما قال فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا وانهم يتبعون الولد وهذه فيها دلاله وضحة جدا على الفتنة العظيمة بالأولاد وبالمال وأن المر على دين خليله، فكيف يكون على ابنه يؤثر تأثيرا بلغا؟ لذلك قال قال الله للا إجلى في علان أنه أمر وأوحى الخضر أن يقتله، وأنت تعلم أن أن الله علقد أوحى إلى نوح إلى إبراهيم عليه السلام، أوحى إلى إبراهيم عليه السلام من أجل أن يذبح ولده، لما أخذ منه حظا من القلب شغار الجبار على قلب خليله. فأوحى أ... أ... إليه أن يذبحه بعدما أوحى إليه أن... أن يهاجر به أوحى إليه بعدما بلغ السعي معه أن يذبحه عندما قال يا ابني أني أرى في المنام أني أذبحه قال يا أبت فعل ما تؤمى ستجدوني إن شاء الله من الصابرين قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا وين؟ رجوع كثير قال قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه خيرا منه يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة تزكيه للنفس وإيمانا ورفعة ويقينا وصبرا جميلا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رح رحمة وأقرب رحمة, وأقرب رحمة أي رحمة ورأفة قال في قوله فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة قال زكاة يعني دينا قال ابن بس وقيل عملا, عملا طيبا صالحا وقيل صلاحا دين وعمل والثلاثة صح قال فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وقرئة أقرب رحمة وقول أدي التسكين وهذه مشهورة قرأ ابن كثير ونفع وعاصم حمزة البسائي رحمة وأقرى برحمه وقرأ ابن عامر ابن عامر قال وأقرب رحمة والمعنى أوصي للرحم أبرر لوالدي أوصي للرحم أبرر لوالديني كما قال ابن عباس رضي الله عنه وضأن لا يخلف عليهم ولدا أصلح منه منه وخيرا لهما صلاحا وبرلا وأيضا يزيدهم الله على ذكاء ويزيد ويزيدهم إيمانا لأن الله جل في علا قال ومن يؤمن, بله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويعلم من القدر قدر وأما الغلام فكان أبواء مؤمنين يخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب ورحمة وهنا أيضا في أبواب القدر أن نقول لأن من الأدب أن ننسب كل الخير لله دل في علاه وإن كان ثمت شر فينسبوا للعبد كما قال ريم وإذا مر فهو يشفين لكن هنا شوف قال قال, قال, قال فارضنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب وأقرب رحمة فقال فارضنا أن يبدلهما ربهما فنسب التبديل لله قال في علاه أنه للأكمل الأصلح والأحسن والأجود وفعل الله كله كمال قال وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أيه يهقهما تغيانهم وكفرا فاردنا ان يمدهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب واقرب رحمه فنسب النعمه لباريها نسب النعمه لباريها قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين وكان تحته كنز نومة قالوا ذهبا وفض هذا ورط عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنزهما ذهبون وفضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كان رحمة الدرداء مكتوب, مكتوب فيه عجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب, ينصب عجبا لمن أيقن بالنار ينصب يتعب عجبا لمن أيقنا بالنار كيف أضحك عجبا لمن يؤمن بالموت كيف أفرح وكل ذلك لا دليل عليه كل ذلك لا دليل عليه والخير كنز العلم كنز الحق بأن الكنز كنز الحق أن كنز كنز كنز مادي وكنز معنوي وأعظم كنوزي الكنز, الكنز معنوي وكنز المعنوي هو كنز العلم كنز معنووي هو كنز العلم أفضل كنوز على الإطلاق كنز كنز العلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء المعريثة ولا دنار ولكن ورثوا العلم فإن كان جعلك الله وكيلا لأصيل فأنت على كل خير فهنا الكنز قال العلم ولا منافي الزهد لكن حقا الكنز الذي لا يضيع هو كنز العلم كنز الذي لا يضيع بحل الحوال هو كنز العلم لا سيما إذا كان صاحبه قد عمل به ثم اجتهد اجتهادا تاما إلى أن ينشره بين بين الناس. قالت عالأ، وأما الجدار فكان لرمينا تيماني في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح، وكان أبوهما صالح إلا في إنقاذ هؤلاء خيار الأمراض. لأن عباس قال حفظ بصلاح أبيهما، ولم يذكر منهما صلاح. شوف صلاح الأباء تنصرح. أبو صلاح الأبد يستقيم الأباء يستقيم كل شيء. لذلك الإمام ابن ابن كان يقول والله إني لا عزيز في صلاتي من أجل إبوي. قال وكان أبوهما صالحا وصلاح الأباء يعرف بغلبة الحسنات على على السيئات وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال فأراد ربك هنا في لطيفة لما قال فأراد ربك ما قال فاردت وما قال فأردنا فأراد ربك ما, ما لفت بانتباه ما اللطيفة في أن الله تعالى يصرح بربوية هنا مع أن لو قلنا بالقراءة التيسرية وأراد فأردنا أردت نعم لكن هنا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ما اللطيفة بذلك في إجابة جائمة يقول ومات شؤون إلا يشاء الله أراده الله ثم أراده العبد اراده الله تثبت إرادة يرفع تهاهم له لأنه يقول جيد هو قال أراد ربك أن يبلغ شدهما واستخرج كنزهما فأراد ربك لأن عظيم الربوبيا يظهر هنا تجلى بحفظ الجدار وحفظ الكنز وحفظه لهم حتى يبلغ شدهما هذا من لوازم الربوبيا فكان العودة من التصريح والدفات الجذب القلب واستراء الانتباه والاتفات المكلف إلى قدرة الله فلا وقوة الله فلا زل أبدا إلا, إلا لله جل في علاه فأراد ربك أيا بلغة شدهما يعني بلغش الأشد وهو بلغ مبلغ الرجال قال فأراد ربك أيا بلغة شدهما ويستخرده كنزهما رحمة من ربك يعني فعل ذلك الله تعالى رحمة من ربك رحمة من ربك أي رحمهم الله جل فعلا رحمة, رحمة الذين تخلفوا ورحمة الله جل على الأباء الصالحين فأنه بصلاحين من عدل واستقام الأمر لهم قال رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صدر قال وما فعلت عن أمري يعني أنا عبد مأمور في السير يا مورن الله كيف المشي وهذا طبعا يعني كلمة أنا عبد مأمور هذه خطو يعني قد تفهم خطأ لأنه بعض البعض يظلم يقول أنا عبد مأمور لا لست مأمورا بالظلم لست مأمورا بالمعصية إنه مرتب المعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تنزع عن يد من طاعة اليد العامة في مبيعات الأم لكن لا تنزعها قال فأرض ربك أن يبلغ أشدهم ويستفجعك رحمه من ربك رحمهم الله جلال رحمة بالأباء ورحمة بالأبناء قال وما فعلتو عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا فالأباء أولياء ورحمة به ورحمة بالأبناء أيضا قال وما فعلتو عن امري وما فعلت عن أمري يعني هذا كان وحي من الله لرفع فقد قال كان عبدا مامورا قلنا ما دام مامورا كان يعني ما دام كان عبدا مامورا فلا بد ان ياتمر بأمر الله جل وعلا فلا تكون مامورا قد وتطبق الامر بحذافيره إلا لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه طاعه مستقله وجعل لرسوله طاعه مستقله لكن طاعه ولاه الامور جعلها جعلها تابعه لذات طاعه المخلوف في الخالد. ما يقول عبد م... ما يقول أنه عبد أمور في أمر في معصية الله لا لا يمكن أن يتقدم بين يدي بين يدي الله ورسوله الغرض المقصود والشاهد من هنا عندما قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وأن كنزهما رحمة من ربك يعني بصلاح الأذان وصلاح الأبناء وأن صلح كل حال قال رحمة من ربك أن هذا كان من رحمة الله دل في علاه والله يرحم الأبناء للجد السابع ان كان فيه صلاح ولذلك سعيد بن سعيد كان يقول يا بني والله إني لا أزيد في صلاتي من أجلك إني لا أزيد في صلاتي من أجلك رحمة من رب يعني ما كان هذا إلا رحمة من الله دل في علاه وأن الله رحمته سبقت غضبه ب أن الله وأن الله رحمته وشملت كل شيء قال رحمتي وسعت كل شيء رحمة من ربك وما فعلته عن أمري فاستدل به العلماء بأن الخضر كان نبيا ولم يكن وليا وطبعا اتخذ بعض العلماء من رجح بأنه ولي وليس بنبي طبعا اتخذوا هذه تكئة ليقولوا بأنه الولي خير من النبي وأيضا اتخذ لعد أهل الطرق تكئة من هذه القصة أنه يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر كما خرج موسى عن شريعة الخضر سبحانه ربي العظيم وشريعة نبينا شريعة عامة في الجميع لا أحد استاء أن يحيد عنها بحال من الأحوال. بزارت مع بعث معازل اليمن قال له ادعوهم فإنك تأتي قوما أهل كتاب فلاكن أول ما تبعون إلي إلى أن يوحدوا الله فإن أم أطعوك فأعلمهم أن الله قد, قد افترض عليهم خمس سوات في اليوم والليلة فإن أم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه وتخذ من أغنيهم وترد أغنية على, على فقرائهم قال أما فعلتوا عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وكان كما قلنا من الخضر نبوة كانت نبوة قالوا وأسألونك عن ذي القرنين سأتلو عليكم منه ذكر سبب نزول هذه الآية عند قوله تعالى وأسألونك عن الروح واختلف في اسم ذي القرنين على اربعه أخوة قالوا عبد الله وهذا قالوا ابي طالب وعن عباس انا عبد الله أن الضحاك وقيل الأسكندر وهذا رجحه كثير من أهل التاريخ وقيل قال, قال وهب من منبه وقيل عياش وقيل الصعب نجابر والتسمية أن لا تفيدنا بأنه قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين وعلة تسميته بذي القرنين أقوال كثيرة جدا أقوى كثيرة جدا من أنه دعا قومه الله فضربوه على قرنه فهلك فغبر زمانا ثم بعثه الله جل فعلا فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الأخر فهلك فذلك قرناه والثاني أنه سميه بذي القرنين لأنه سار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعها الثالث لأن صفحتي رأسي كانت يعني من محاس وأذى من أضعف الأخوار وخيل أنه رؤية في المنام أنه كامتد من السماء إلى الأرض وأخذ بقرنين الشمس قص ذلك على قومي بسميه بذي القرنين وقيل ونالك الروم وفارس واختلفوا في ذي دل... في القرنين دل... في دل... في هل هو نبي أم لا فالبعض قالوا بأنه نبي وهذا قال عبد المعنى العصر والبعض قالوا عبدا صالحا ملكا طاهرا ما وماكن نبيا وهذا قال وهب بن منبه وأيضا ملكا قال لي وزمانهم قالوا من كل الأولى من ولد ياتس بن نوح عليه السلام أنه كان بعد ثموت أنه كانت فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا ولا دليل على الجزم بذلك ذلك ويسألونك عن ذلك القرنين قل سأخذ عليكم من ذكرى ويسألونك قالوا يسالونك عن ذي الخرمين يقول ساتلو عليكم منه ذكرى انا مكننا له مكننا له سهلنا وأططئنا الأرض له سارى كما قال علماء نمو بهذا من والمغارب فأنا أطاع الله إلى الفعل فسخر له, له, كل شيء سخر له كل شيء والحق بأن المرأة إذا ملأ قلبه يقينا في الله وكان حقا عابدا أزال الله له الجبال ومن تصرف بحول الله وقوته ألام له الحديد ومن أراد الله أراد الله له ما يريد فمد الله له في الأسباب وسط له في الملك والنور فكأن الليل والنهار سواء بالنسبة, بالنسبة له قال أسألونك عن ذي القرنين القدس أتلع عليكم من ذكرى إنا مكننا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا قرأ من كثير ونأفع قال فاتبع سببها ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكل عليكم منه ذكرى ليس كل الأمر ولكن ما يوحى إلي أديكم به وهذه فيها دلالة أيضا على قصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة وفيها تأسيس وتأصيل عام في مسألة أن في مسألة مهمة وهي مسألة الغيب لا يقتحمه أحد ومن اقتحمه زل ولذلك قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة إلا الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على الكهانة قال ليس منا من تكهن أو تكهن ألا وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على, على محمد ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنما كنا لو في الارض وأتيناهم كل شيء سببا وأتيناهم كل شيء سببا يعني علما يتسببه إلى ما يريد وشوف هنا عباس حصر كل هذه التعدديات في شيء واحد وهو العلم فمن حصل العلم فحصل كل شيء حصل العلم فقد حصل كل شيء ومن خسر العلم فقد خسر كل شيء وهذا العلم شريف من أراده ارتفع وارتقى قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس ولذا تغرب في عين حمئة وارد عندها قوما قلنا يا القرنين إما أن تعذب إما أن تتخذ فيهم حسنا فقال ولذا تغرب في عين حمئة قرأ ابن كثير ونافع أبو حفص عن عاصم حمئة قرأ ابن عباس وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي, والكسائي وأبو بكر بن عاصم قال حامية ووجدها ووجد... تغرب في عين حامية ويقرأت عمر وعلي وابن مسعود وزبير ومعاوية وابي عبد الرحمن والحسن وعكرمة والنخية وقتالة وحمية راد في عين ذات حماء الحسن قال كأنه وجدها تغرب في, في ماء يغلك غليان القدور ووجد عندها قوما قالوا يا ذا القرنين إن جوجة مفسدون في الأرض وهذا يأتي تفسيره إن شاء الله وتفسيره في الكلام على جوجة موجود أنها علامة من علامات من علامات الساعة لو في أسات فضله حتى ننتقل إلى سرمدي في باب صبر فعلنا ما أسقط شيء نحن ما ما خلناش الفوائد من صمت صح في لايت في رمضان هو بطخ ففي قولي وما فعلتوعن أمر ذلك تأويل وما لم تستطع الصبرة هذه دعاء نو نبي كانت ليس وري كما قالوا. طيب. الفرد مصمتا. تحقيق الشريعة. الأدب بنسبة الخير لله لا لفعله. وعدم نسبة الشر له مع أنه خلقه. الأدب مع الله لا لفعله بنسبة الخير له وعدم نسبة الشر له مع أنه خلقه. قال أما الغلام فكان أبوه من الخشينا أي الخومة طغيان الكفرة فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. كات وخرج رحمه. الغيب كله لله ارجو ان يكون هذه وترين